المسلمون في بريطانيا يشكل المسلمون في مملكة بريطانيا العظمى أكثر من خمسة بالمئة من مجموع السكان إذ يزيد عددهم على مليوني نسمة يشكل ذو الأصول الهندية ثلثهم يتحدث المسلمون هناك نحو مئة لغة ولهم جذور وأصول من ست وخمسين دولة وفيهم نحو خمسة آلاف مسلم يعدون من الأسرياء ثراءا كبيرا ومما يتميز به المسلمون في بريطانيا أنهم أكثر امتلاكا للعنصر الشبابي من البريطانيين أنفسهم وذلك لارتفاع نسبة الخصوبة بين المسلمين ومعدل المواليد المرتفع نسبيا إضافة إلى وجود سياسي في مجلس العموم واللردات وعلى مستوى البلديات أما فرنسا فهي من الدول التي تضم أكبر جالية إسلامية على أراضيها إذ يبلغ عدد المسلمين فيها نحو ستة ملايين مسلم وتشير الإحصاءات إلى أن أربعين بالمئة من الجاليات المغربية يحصلون سنوياً على الجنسية الفرنسية في حين يفوق الذين هم دون سن الرابعة عشرة من هذه الجالية أربعين بالمئة أما في إيطاليا فقد وصل عدد المسلمين فيها إلى أكثر من مليون مسلم يضاف إليهم ثمانون ألف مسلم إيطالي وبالرغم من ذلك فإن الحكومة الإيطالية ما زالت لا تعترف بالإسلام دينا رسميا الأمر الذي أثر في حدوث ازدواجية ثقافية وخلق صراعا نفسيا لدى الناشئة المسلمين